أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لنا سمعنا دينا لنادي للإيمان أنا منه ربكم فابنا ربنا ففر لنا ذنوبنا وكفر عند سيئتنا وتوفنا مع الأمران يا عبدك الله مراسا عاصيا عريصا على الدنيا وللموت ناسيا النسيث لقاء الله واللحظة والصرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لأن المرأة تلبس لباسا من الثقى مجرد عريانا ولو كان كاسيا ولأن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكن تفنى ويفنى نعيبها وتبكى البعاص والزنوب كما هي بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم, الرحيم, الرحيم كل لو كان المحر بلا ذلك لماذا ربي لنفذ البحر, ربي لنفذ البحر لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ فَدَدًا يَا لَيْتَ الَّذِي بِأَبْصَارِكَ يَرَوْنَ وَأَبْصَارِي وَأَبْصَارُ وبين الْعَالَمِينَ لَقَرَبُوا الْصَّحْبَ مِنْ كَلَوَدٍ فَالْكُلُ هَيْنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التَّرَابِ تَرَاوُهُ أي هجم طيب المبارك <سؤال> من هذه صحة طيبة العاطرة <سؤال> نعيش سويا لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع لماعجزة لهذا البشير القرآن الكريم تلاوات القرآنية المباركة العاترة والذي يتلع علينا لكم العالم القرآني وقاربي دعوة التلفزيون العربي قديلة القرآن الشيء الشيخ طه نوباني, نوباني فليتفضل مشكورة وندع له, له, له بالتوفير ولنا أولى حضرتكم بهذه الاستماع إنهم لي ذلك والقادر عليكم أعوذ من بسم الله الرحمن الرحيم وَأُدَخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَوَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّ حياتهم فيها سلام صالحات ل ك فَبرابَ الله مفَلَ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء بالله الرحمن الرحيم لم ك فضَ بَو الله مَزًَا كلمة طيبة كشجرة أَلَمْ, ألم تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً وَيُرِيدُ الله الأمثال يُبَيِّنَ لَكُمُ الْأَمْرَ كُلَّهُ فَأَنْلُكَ كَلِمَتِي قَبِيصَة كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجْتُثُهَا مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَالَهَا يثبت الله الذين آمنوا الله سبت الله, الله الذين آمنوا بالقول الثابت في. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا في القول Oh, اللَّهُ ظَالِمِ يُوَصافُّ فِي يا لون أمتنا الله يكون. call <laughs> لم تر إلى الذين بدلوا لعمة الله <تصفيق> وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ جهَنَّ يصلونها يَصللوونها يصلونها ماَا يصلونها جَهنَّ ماَا ألم تر إلى الذين بدلون وم أعف فإن مصيركم إلى. الله الَّذِي خلق السماو وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الله الذي خلق السماوات وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك, وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسفر لكم الأنهار وسفر الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض مرات رزق <تصفيق> لكم So, What و من كل ما 好酷 لی <تصفيق> وست وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هذا الْبَلَدَ رب, رب Hold on. banana امني <تصفيق> الحمد لله الذي وهب لي رب اجعلني مقيم الصلاة صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي التي هي أكت ويبشر المبني كيف تخلص الإيمان والإسلام كلنا جميعا عشنا وستمتعنا مع فضيلة القراشين قانو بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقانو باتحدي لدعوة التلفزيون العربية, العربية فديرة القرى الشيس الشيخ طه النعباني المقيم بالفيون مكننا لكم على حدة مجد الإدعاء الصوتية والعابرة للقرآن الكريم ادارة الحج سيد زملي المقيم, المقيم بصفو اما مخزف رش الكبرى بصافه والصدرقات البطرة الكلة ادارة الحج عبد الرحمن ضد في كشف المقيم بصفو الان دسقر فيه محطات ديز الكبرى ادارة الباش مادس سيد عتفاني ادارة الباش مادس سيد عتفاني المقيم بصفور والشكر الله وسعيكم وسبحان بالله الدواء